بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولئاء تلقون إليهم بالموزة تلقون إليهم بالموزة بما قد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله وذلك كل خرجتم جهادا في سبيلي إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتراء مرضاتي تصرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعلون منكم فقد ضل سواء السبيل إن يصفوكم يكونونكم أعداما ويبسطوا إليكم أيديهم وألسلتهم بسوء وونتون وذكرون لَنْ تَنَالُوا ولا أولادكم يوم القيامة تُحِبُّونَ بينكم تُنْفِقُوا بما شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ قَدْ حسنة في إبراهيم والذين معه إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قالوا لا تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم العدوة والبغضاء أبدا حتى تخلوا بالله وحدا إلا قول إبراهيم الأبينا استغرن لك وما أملك لك من الله من ربنا عليك توكرنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا نوت جعلنا من الذين كفروا واغفر ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لَكِنْ كَانَ لَكُمْ فِي مُوتَةٍ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يُجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ مِنْهُمْ مَوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ الله عن الذين قوسلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا بما جاء أقولوا من إذا جاءتم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بهما من فان علمتم مؤمنات فلا ترجعون الى الكفار لا لَهُمْ يحلون لهم ولا هم يحلون لهن واتوهم ما انفقوا ولا جناح عليكم ان وانتم سكوا بعض من الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلك انفقوا ليحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أدواجكم من الكفار فعنقمتم فآتوا الذين ذهبت أدواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك إلى جنبك المؤمنات, المؤمنات يبايعنك على أن لا بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزين ولا, ولا يقتلن أولادهن ولا يقتلن أولادهن ولا يحفين بهزان يترينه بين أيديهن وأرجلهم ولا يعصينك في معروف فبايعن فدايهن واستغفر لهن الله ان الله غفور رحيم يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما عضد الله عليهم قد يعيشوا من, من الاخره كما يعيس الكفار من اصحاب القبور